ونريد أن نَنْعَلَ الَّذِينَ أَضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأُوْحِيَنَا إِلَى سأ أن أضعه فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه ألف فرعون ليكون لهم عدو وحزنا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 لِكَي تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ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 فَلَمَّا أَن أَرَاد أَن يَبْطشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ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 من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالا لا نسقي حتى يصدر الرعاة وأبنا شيخ كبير.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 إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت عشرا فمن عين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 لأتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنَ الشَّاطِئِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّ كَأَنَّهُ جَانٌّ وَاللَّامُ ذِبْرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبِل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا تحرم مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 ان ال غيري فاوقد لي غاما على الطين فجعل لي صرحا لعلني اطل يوم الى اله موسى فاوقد لي غاما على الطين فجعل لي صرحا لعلني اطل يوم الى اله موسى واني لاظن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 واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوضين ولقد اتينا موسى الكتاب من بعدما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 ولولا أن تصيبهم صيبة بما قدمت أيديهم فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاء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 كل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منه ما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم.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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا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 نتبع الهدى ما كنّا تقطف من أرضنا، أو لم نمكن لهم حرم آمن يجبر إليه ثمار كل شيء رزقا من لدننا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، وكم أهلتنا من قرية بطّرت معيشتها.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 فَمَن وَعَدْنَا عُدْنَا حَسَنًا فَوَلَاهِ كَمَن مَّتَّنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِين فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ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 إلا صالح فعساء أي يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى مما يشكون وربك يعلم ما تك صدورهم وما يعلنون وهو الله وهو الله لا إله إلا له له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون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 نَغْرُ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِي وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ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 فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين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 من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجز الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لراء ادوك الى معاد قر ربي اعلم من جاء بالهدى ومن وفي ظلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب ما من ربك فلا تكون نذير الكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أزالت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلاّ وجهه.